قصيدة حي صوتك كلمات الشاعر مانع بن شلحاط أداء كل من عبد العزيز الغامدي وحمود الخنفري حي صوتك رد قلبي على ضلاع قرب قرب ميل الأبواب مقضوبة <متحدث> كلمة ما هي بلي جات فزع ردي الكلمة بعد نوبه كود يبرى القلب من كثرة وجاع قلبي اللي صار بيديك العبوبة اقتنعت بنبره الصوت في ساعة وذر نار الحظ ذا الليل مشبوبة فالجيبي مرحبا يا أم دراعا ما كلت عودك على العود مصبوبا مرحبا يا غيث قلبي ومرباعه رشي يطرف الحشامي ليصوبا لو عيونك للمعاليق مزاعدو بعبدك حس في قيمة دوبا تخلينه لا تخلينه مع الناس قرقعة قيمته برضاك لاقيل لك مهوبه لا تخلينه مع الناس قرقعة قيمته برضاك لاقيل لك مهوبه